بارحات عمري ياريت الونار ولا غار بيري المدمع اش تتمنى قالوا لي قليت اش اتمنى اتمنى شيع عطف القدر فتحت بوابل الجنه وجه البطيل انزاع لا جن النار فتحت النار جمر القغار اتلفا كل ما زي يد تعب راتي اتزايد لهب كل ما زي يد تعب راتي اتزايد احمل kemnar فيك ريح تار احمل kemnar فيك ريح تار وهنا وي صبر باع مصيبه حدار بسيت دمع واساني حاولت ابحث عن الصبر ما من شهيد دلاني غَرابِ المصيبِ حامي شلون نخب او جيوش القهر فلت سواعد عزمي واستوحدت إنك بيء وعيون ظهيم نائبات وهضمي تترفدي وتتربي موت دم علي خلني اكتفح دمي يجري الجلالت ربي ايو يا موت سجل اسمي فزت ورا هامد علي المطبورة هشعر هامد المجد في الضلال لن تبر راس التوحيد وهليت وهج مستار مقلب الجحيم متسججر نار تزيد من اثر نار الطبره رياني الايادي وطاح من ايد الايد قلبي موت فرغات صبره حات صبر يا دهر وظلم شتريد ما عندي عل هم سلمت القلوب للحسرة وانطيت الجفين للعبرة سلمت القلوب للحسرة وانطيت الجفين للعبرة جرحي جرحي الوقت ما يلتم هو النوح ظل يبتيو ينوح الناحي وبيل ألم صار اتكام برعل ما عايز مروحي تصحىج علان تقول الهم وشلون ينشاف سيل دمعي وما حيب حدر تخاف ضا بالدم ndaburat علي المفتوحة علي علي الجريح مشفوحة ndaburat علي المفتوحة ndaburi lisa ndaburi lisa الشاعر الأجيب جابر الكاظمي